بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ليثم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عديدا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فرزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوق عليهم دائرة السوق ورضب الله عليهم ولعنهم وأعز لهم جهنم وتاءت مطيرا ولله منذ السماوات والأرض وتعالى الله عزيزا حكيما إنا أرزلناك شاهدا والبشرا ونزيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوقفوه وتسفعه قفرة وأطيلا إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله بوط أيديهم فمن نتف إنما ينكث على نقفه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيكيه أبرا عظيما فيقول لك المخلقون من الأعراب سغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن ينبط لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون قبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهديهم أبدا وتين ما في قلوبكم وكنتم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتبنا للسافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويؤذر من يشاء وكان الله ربوما رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالمة لتأخذوها بغونا نستبعكم يريدون أن يكونوا فرام الله قل لن تتذكروا ماك ذلك قال الله من قبل فتيقولون بَلْ بل كانوا لا للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليبا شديد فإن تطيعوا يؤككم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أديما ليس على الأعنى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميز حرج ومن يطع الله ورده يدخله جنات تجي من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباعرونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت تدينة عليهم, عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فأعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تطرروا عليها قد أعطى الله بها وكان الله على كل شيء قديراً. ولو الَّذِينَ كَفَرُوا لولوا ثم لا ولا سنة الله الذي قد خلت من قبل ولن تبديلا. وهو الذي اللَّهِ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطر مفتة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا الَّذِينَ على المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محلة ولولا بجان المؤمنون ونساء لم تعلموهم أن لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليرصب الله في رحمته من يشاء لو تزيلون عذرنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المبنين وألزمهم كلمة التقوى وتعالوا أحق بها وأهلها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 هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على البقى برحماء بينهم تراهم بكعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردانا سيماه في ودوههم من اثر السدود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فزرع أخرج شره فآزره فاسدره فاسدره على شوقه يُعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأبرا عظيما